صدق في الحسن، فإن من أخطأ وصدق في الحسن، فسنيسره لليسر، فسنيسره لليسرى وأما من بخيل واستغنى وكذب في الحسن وانما من دخله كذب وكذب في الحسن فسنيسره للusrى فسنيسره للusrى وما يغني عنهما إذا تردد وما يضني عن غماره إذا تردد إن علينا للهدا إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والغولاء لَنَا نارا إِلَى الْآخِرَةِ وَالثَّوْلَى فَأَذَوْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَذَوْتُكُمْ الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسينو جنو الذي يثيم يتذكر وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعلى إلا وانا سوف اي